Wa azalna min al-samaa' ma'am bi qadirin faaskannahu fil ardh wa inna ala zahbin bihi lqadirun faanshana lakum bihi jannatim min nakhilu wa agnabil lakum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 Ilah b-sharum mithlukum yuridu ayat fadzal عليكم walau sha Allah la anzal malaikat ma semingna b-haذا fi abaa'in al awalin inhuw ila rujul bi hidna faturbussu قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي مزلا مبارك وَأَن تَخيرُ الْمُنزلين إن في ذلك لآيات وَإِن كُنَّا لَمُبتلين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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ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 118. And it is the one who lives and will die, and it has a difference in the night and the night. 129. Are you not aware of that? 110. But they said, like the first people said. 111. They said, if we were dead and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 Wahai mereka yang bersama mereka dari Allah, apabila mereka semua berpaling dari Allah, mereka saling berpisah. Subhanallah, atas apa yang mereka katakan. Dia mengetahui segala sesuatu dan dia menguji mereka atas apa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 وأعوذ بك رب أي يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم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 Katakanlah: "Rabbu, kita telah dikalahkan oleh kesulitan kita dan kita adalah kaum yang zalim. Rabbu, kami telah diusir dari sana, dan jika kami kembali, kami adalah orang انَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا حَتَّىٰ أَن نَّسَوْكُمْ بِذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تضحكون